Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'iin Sirota الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wala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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى